خيول, خيول خيول خيول خيول تسابق خيالها تنفي عن الدار خذالها تبيد المفازي واوذالها وترقى النواصي لتغتالها خيول تسابق خيالها تنفي عن الدار خذالها تبيد المفازي وأرذالها وترقى النواصي لتغتالها طيولٌ تسابق <تصفيق> خيالها تنفي عن الداري خذالها تبيد المخازي وأذالها وترق النواصي لتغتالها طيولٌ تسابق خيالها تنفي عن الداري خذالها تبيد المخازي وأذالها وترق النواصي لتغتالها يا لها تنفي عن الدار خذالها تبيد المفاز واذالها وثوق النواص لتغتالها خيول تسابق خيالها تنفي عن الدار خذالها تبيد المخازي وأرذالها وترقى النواصي لتغتالها خيول تسابق خيالها تنفي عن الدار خذالها تبيد المخازي وأرذالها وترقى النواصي لتغتالها